يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود وأنصارا أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتول لهم منكم فإن منهم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ